إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من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 ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقُتُ الْمُوسَى وَالْيَدُ عُرَبَّهُ إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال مؤمن الفرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إننا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 مِنَ اللهِ مِن عاصِمَ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِنْ يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظنه كاذبا وكذلك زي لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير لا جرم أنما ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النير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 ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النير فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النير قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النير خزن الجهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدير ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبه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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتي كل ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ان اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فاناته كَذَلِكَ كذلك يفك كل الذين كانوا بايات الله يجحدون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 من نطفة ثم من عَلَقَةٍ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نُلِينَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّتِ بَأَيَّةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله خضي بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ